فَدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر هو انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمات كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم الس سَمَاءَ وَالْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخترناهم على علم على العالمين وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمن شريين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لا عبثا ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون